وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا إن شأنا قرونا فتطاول عليهم العمر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 جَاءَتْ تُنْذِرُ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِ كَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلم ناجا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 وألفتوا بكتاب من عند الله وأهدا من هنا أتبعوا إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواؤهم ومن أضل من من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين